ولكن هذا هو م و ض و ا ل م و ض الذي يجعلنا يجعلنا يجعلنا يجعلنا يجعلنا يجعلنا يجعلنا ي ع ل ن ا يجعلنا ي ج ل ن ا يجعلنا ي ج ع ن ا ي ج ع ن ا يجعلنا يجعلنا يجعلنا ي ه ع ل ن ا يجعلنا يجعلنا يجعلنا يجعلنا ي ج ع ن ا يجعلنا يجعلنا يجعلنا يجعلنا يجعلنا يجعلنا يجعلنا يجعلنا يجعلنا يجعلنا يجعلنا يجعلنا ي ج ع ح ن ا يجعلنا ي ج ع ن ا ي ج ع ل ن يجعلنا يجعلنا يجعلنا ي ج ع ا يجعلنا يجعلنا ي ل ن ا ي ج ل ن ا ي ج ع ل ن ي ج ل ن ا يجعلنا يجعلنا م ت ر كورنيا وليتر أو مثل هورم جي اتش الوزير ا ر وجيشه س ك ا ل ا وجيشه ي د ا وجيشه و س ا ا ي و ل الا السيليد, السيليد في ه و ا ي د الليثر ماسكة ف ش ه ان ا ل ل س ي ي وجيشه ه ا يبدا اسمه وجيشه أ د ا ا وجيشه ا م ل و تتحول الى السعوديه و تتحول الى ا ل ا ع و د ي ه و تتحول الى السعوديه و تتحول الى السعوديه و تتحول الى السعوديه و تتحول ا ل ص السعوديه و تتحول الى ا ل س ع د ي ه و تتحول الى السعوديه و تتحول الى السعوديه و تتحول الى السعوديه ميمون ا انا اعرفه ه ولدنا الجمال ع ر ف ه ان و ي ولدنا ا لها الجمال ع ب ولدنا بقى الجمال ا تسان و انا صعب كان م س ت ك ر بقى ا ن ا كده ص ل علي المهم ايه خلاص عرفنا حته ي ا ليه مهم اعتقد هو لا ينبغي ان ا ت قلت لنا اللي جنبك ده الاصل هو ده وكتخيلك فعرفنا اللي هو اصل وليه من ده ل ي ن ه ذ ي حدثت غير مغيرات ش وشو محتاجه م عظم لا تتحرك لفن بهذا ا ل ا ك ل ولكنها ايه تتحرك بهذا ا الشكل ج ولكنها ن هنا اصفايد ع ن ل ن ت لعنا ح ر ك بهذا ي د الشكل ن ا ر ن ا قولنا ممكن يكون بطولوجيا تراثيك ممكن تراثيك ممكن تاكسيك اهم حاجه <سيبنا> تراثيك و وارد ن اين ايه ايب ايب ايب ايب ايب ايب ايب ايب ايب ايب ايب و لازم يكون ف ر خ ش ة يكون ا ر ي ج ل اي فرشه ي ع م ي لازم يكون ايه فرشه يعني, يعني لازم يكون س ر ش ه يعني لازم يكون فرشه يعني لازم يكون فرشه يعني لازم يكون فرشه يعني لازم يكون فرشه يعني ا ز م يكون فرشه يعني لازم يكون فرشه يعني لازم يكون ف ر يعني لازم يكون فرشه يعني لازم يكون فرشه يعني لازم يكون فرشه يعني لازم يكون فرشه يعني لازم يكون فرشه يعني لازم ي و ن فرشه يعني لازم ي ك و ا فرشه اعمل كده اصورا ص ولكن ا ة م ا بس يمكن ي ك ان يكون ه ن ا طبعا ا ل طب الشرعيه من ع المستشار الى ا ل ي س أ ل و ا ر ه التي ي م ك م ان يكون هناك طب الشرعيه من ا ل م س ت ش ا ر ة التي يمكن ان يكون هناك طب ا ل ش ر ي ي ه من المستشاره التي يمكن ان يكون هناك طب الشرعيه من ا ل م ا ت ش ا ر ه التي يمكن ان ي ه و ن هناك ج طب الشرعيه من المستشاره لان هنا البودي و ي و يشد الزيت الهانجي شكله الجراج دي هنا ده ا ل بودي ايه ا ل ب و د ي ويل ف م ا ش د ه ا كده ممكن دي ت ك س ر حاله او ممكن تفتح ك ممكن س ر ايه ت لبره تكسر لبره يقول الديد؟ الديد او يقولك م ا ت ك س ر ش يحصل افرشن لا يدخلش بعيد ش و ي ة ليه مش مقوله مكان ا افرشن ا ر يتفتح افرشن ب غ ر ز r في الهانجي sometimes يقولي ب ي حتى الهانجي يحصل ايه يحصل افرشن بغرزه ا ف e ش ن e غ ر ز r افرشن بغرزه افرشن o غ ر ز ه افرشن بغرشن بغرشن بغرشن ب غ ر و بعدين تطلب متدانك ي تايكوندو و كاراتيه و معرش ف ايه ل ي بالعبود ة ممكن يكسر برضه طيب او انت يقول ي بقى ايه sometimes ممكن ي ف ر ق بين الجوينت و ايه ل ف ا ك ه ه ه يعني ممكن انت تشوفه انا اقولك الجوينت و ا ح د ي ق و ل ك انت مجازا يكون كاس و انت ت ل خ ب ط ت فيه لو الجوينت يستمتع بزاف كده معينه كده ا ل ب و د ي هوصل في ن ي جريتر هور نص ر والي ج ممكن تفكك ان هو ه ايه م فركشر و ي ك و ل ك لا الجينت مفروض بيكون ايه الفركشر ممكن يكون يوني الڨنante س اللي انا نقبل ل ممكن الڨ ل سم صندا الجامس يكون باي ن ولكن ه ن ا ل جزء من المسافه التي يجب ان تتعامل معها وتتعامل معها وتتعامل معها و ت ن ع ا م ل معها وتتعامل معها وتتعامل معها وتتعامل معها وتتعامل معها وتتعامل معها وتتعامل معها و ت ت ب ا م ل معها و ط ب ع ا م ل معها وتتعامل م ب ه ا وتتعامل معها وتتعامل معها وتتعامل ل معها و ز ت ع ش ا ن أ ق و ل إ ن ه ا a n t وتتعامل معها وتتعامل معها وتتعامل معها و ت ت ع ا ل معها وتتعامل معها و ت ت ل ا م ل معها و ت ي ع ه ا ل و ح د تجدت ج ان تكون مجرد مجرد مجرد م ا ر د مجرد مجرد مجرد مجرد م ي ر د مجرد م ع ر ي مجرد مجرد م ي ر د مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد و ج ر د م ا ر د م ج ا د مجرد مجرد ا ج ر د مجرد مجرد مجرد م ي ا ل مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد م ج ي د مجرد مجرد مجرد مجرد ي ج ر د مجرد ت ج ر د خ ج ر د مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد م ج ا د م ج ل د مجرد مجرد ب ج ر د م ج اذن هذا الشخص ي م ت ن ان يكون هذا الشخص يمكن ان يكون هذا الشخص يمكن ان يكون هذا الشخص يمكن ان يكون هذا الشخص يمكن ان يكون هذا ي ل ش خ ص يمكن ان يكون هذا الشخص يمكن ان يكون هذا الشخص يمكن ان يكون هذا الشخص يمكن ان يكون هذا الشخص يمكن ان يكون هذا الشخص يمكن ان يكون هذا الشخص يمكن ان يكون هذا الشخص يمكن ان يكون هذا ا ل ش خ يمكن ا يكون هذا الشخص يمكن ان يكون هذا ي ا ل ا خ ص يمكن ان يكون هذا الشخص يمكن ان يكون هذا الشخص لانه ي س ك ن ك ان ت ك ن لديك ايضا ل ن و ن ر د ي ك ايضا ان تكون و د ي ك ايضا ان ك و ن ش د ي ك ايضا ان تكون لديك ايضا ان تكون لديك ايضا ان تكون د ي ك ايضا ان تكون لديك ايضا ان تكون لديك ا ي ا ن تكون لديك ايضا ان تكون لديك ا ي ن ك و ب ر د ي ك ايضا ان ت و ن لديك ايضا ان تكون لديك ايضا ان تكون لديك ايضا ا ي تكون لديك ا ي ا ان تكون لديك ايضا ان ت ك لديك ا ي ا ان تكون لديك ا ي ا ان تكون لديك ايضا ان تكون ل د ك ايضا ان تكون لديك ايضا ان تكون لديك ايضا ان تكون لك ايضا ان تكون لك ايضا ان ت ك و بيسموها يعني بيسموها ي ايه يعني انت مطلع ا ا ل ب و د ل دي ت ب ي ش ا ي ف اللحى وشرحها يقولك ان الوسائل التي حدثت ليست نتيجه اكيد ش غ ل ه يعني اذا ماشي ايه غرقان ماشي غرقان زي ما في الميه ممكن اه مش محمود يعني معنى ا انه ماد وعي نزل ا ل م ي ة دي عشان كده بيسموها زي ايه زاوني ه ن ا دغاي ي ع ن ي ك ي ه ي ع ن ي ه م ح ا ج و ه ا زي ايه م ح ا ج و ن ي لا يرغبون الميز ي في الاعتقال ح د ا ق ي هناك فرص اشياء ي و ر اخرى ل ه و الموجود فيه ليه لا ديه ر ل يرغبون فاكسة ا ة في الاعتقال نصر واحد م ل و الرغوة او بسمو اسم ثاني بسمو ا ل ا ه اطيقال ايه ايه اطيقال ايه ايه اطيقال ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ا ي ي ه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ي ه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ا ي ايه ه ا ي ا ي ي ه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ي ه ه ا ايه ايه ايه ايه ايه ي ه ا ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ه ا ا ايه ي ه ا ي ايه ا ي ايه ه ايه ا ا م نمره اثنين م ا ت ا يقول ي ك خ ف او بتاع حماس بتاعه تمام او خاص ا هو مية مية و دي ا لك حاجة ان ن ي ي الغش المية ب او نزل الرش الوطن في او في ا ل ي ز و فارنك ن ت ع م ل رفلت لرجال الساعه ة بس ب ن مثلا يمكن ان يكون ز ل في الماء أ و على م ر ك أو ن ا أ ي حاجة ه الماء ر في ا او يمكن ان ي ك في الماء او يمكن ان يكون الماء يمكن ان يكون الماء يمكن r ن يكون الماء يمكن ان يكون الماء يمكن ان يكون الماء يمكن ان يكون الماء يمكن ان يكون الماء يمكن ا n يكون الماء ي م ك e ان يكون الماء يمكن o ن يكون الماء ي م ك e ان يكون الماء ي e r ن ان يكون e ل م ا ء ي م e ن ان ي ك e ن الماء ي م ك e ان ي e و ن الماء ي e ك ن ا e ي ك r e s ل م ا s يمكن o ن يكون الماء يمكن ان يكون ا ل م ا ل يمكن ان ي ك د ه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 Into two main إيه؟ آه... عندي في عندنا وفي عندنا ايه شويه、uh, ايه شويه ايه ش ي ه ايه ي ه ايه ي ه ا ي و ي ه ي ه ش و ي ايه شويه ايه شويه ايه شويه ايه شويه ايه شويه ايه شويه ايه شويه ايه شويه ايه شويه ايه شويه ايه ش ي ه ايه شويه ايه شويه ايه شويه ايه ي ه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه ش و ي ع ن د ي ه شويه شويه شويه شويه شويه شويه ي ه ش ي ه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه ش و ش و ي و ي ه شويه ي ه و ي ه ش و ي يبقى نقسم تاني ه و م يبقى ا ل ب و ت م و ت م ي ح ج م عندي ا ك ت r n a l و انترنال زي الاسيكيا كل الانترنال ساينس دول كلهم ايه كلهم ش و ر انما الاكترنال نعين و يا عم اكترنال نعين فيه اكترنال انشور غير اكيده اما و لي يبقى فيه ك اكترنال ايه شوف ر يبقى من اول سبع سنوات انت اللي في جهاته ي هو ده اللي ب ي ج ه ا حد لكن اللي في جهاته يقول لي ايه يقول لي شو سند في الضوء هو ده اللي ي ن ا دايم ا يقول لي شو سند في ايه في الضوء شو محمد عبد الروف شو سند في ايه ل إ e في ايه ل ا في ايه في ايه ل ف ن ايه في ايه في ايه في ايه في ايه في ايه في ايه في ايه ل في ايه في ايه في ايه في ا ع ه في ايه في ايه في ايه في ايه في ايه ك د د اردت ان ر د ت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان ا ر ى ت ان اردت ان اردت ان ي ر د ت ان اردت ر د ت ان اردت ان ا ر د ان ا ت ان ا ر ان اردت ان اردت ان ا ر ت ان ا ر ت م ن ان اردت ان ان ان ا اردت ان ان ان ان ارد ان ان ارد ان ا ياللي ساعتنا مش مقدر فين كان عايش في الميه اما واما اوي ايه يبقى لي الكلافيركس ب ر ا لكن الاسلام ده هنشوف اسفل الفراخ عندي يبقى انا عندي انا فيه ايه يعني د الفراخ الفراخ عندنا فيه دفرنشيشن ا عندكم جدول مهم الجدول ده ايه الفرق بين الدراونين ايه دراونين كروس ولو واحد ميت معفن ك ت ر ي ش ن ايه ك ت ر ي ت ش ن كروس مهم ق و ي طب هنشوف بقى الاسباب بتاعتها ايه اول ح ا ج حاجة بتبقى Fine يعني ت غ ي ر ه يبقى الضابط ايه ت غ ي ر ه ا ل ض ا ب s بتبقى ايه يجب ان تكون ك و ر يعني تبقى الضابط تبقى ايه ك ب ي ر ة أ و جيم ادي اول د ف ه ث ا ن ي حاجه الكلام هنا Drowning Cross ض r o s ي is ز وايد هنا ضروريه از دوريه بعد كده d r o w n i ض ر و ر o ه اقدر مالهاش اي ريحه ع ا قدر نسب ط عم ا ع ر و ف ة اقدر ب م لسه ولكن س هذا يجب ان يكون ف ر ا ن الميوكا ة ا هو ان ل ي ه و ا ل ه و ا و الميوكا هو ان يكون هذا ا ل م ي و ب ا ه ي ان يكون هذا ل الميوكا هو ان يكون هذا الميوكا هو ان يكون هذا بس ا و م ي و ك ا هو ان يكون هذا الميوكا ر هو ان يكون هذا الميوكا هو ان يكون هذا بقين الميوكا بالأيه موجود أن موث النوز و بعدين مي ب ي و ا ل و أو الوثف البحث هتتكلم ا أو ن ا ا في البحر تتنهى الميا والهو والمخاط. ليلة مراد والمخاط إيه ما تنساش ا ب ه ايه الجاز بيكون بلاد البرسين دي تولد حتى ممكن ن الاربسين يصل ي طبعا على و و نقول م ي ت ي ن كمان في اتش فورد والامونيا هو اوسع حتيين ا ما الامونيا ر والاتش انا ا اجيه ر ي فورد ا اللي دلك ع ف فراث في ا بلدي ا فرط النوم بلدي فرط ما ه ح ش ر ي ح بلدي فرط النوم وعليك وعن نوم يلعب بلدي فرط النوم ونوم نحشيح بلدي فرط ا ل ن ي م ولكن ي ل ي ب بلدي فرط يلعب بلدي فرط يلعب ب ل ل ي فرط يلعب بلدي ن ي ا فرط او يلعب بلدي فرط ا ل سيانيت بيريح او القول تنديح او تلفيني ك ريح اي حاجه محمد لياكل فرط ولكن يقولون ك ذ برونين ع بروس اول حاجة ما ت ن ويقولون ش انا ف و ا تاني حاجة عندنا في ايه برونين بروس ممكن ده ا ل ويقولون د ي برونين ي بروس حاجة في الخايف او لقد يكون لدينا ل ب ر مساعده ت ذ ومساعده ل لا ل ك يهو ق حالة ت ذ حالة و ومساعده قلّمت ومساعده ت ومساعده ل ومساعده ا و م س ا ع ي ه ومساعده ل يعني عشان ي ولكن ثاني يجب ان و يا عم لو ل تتمكن ي واحد ايه على أي من التليفون د بعض من ا ل ي ت ل ي ايه ف ح ن ع ا ي ي ز ن ن ق و ل ت ي تتمكن من التلفون بخلت عليه طلع من التلفون والتي تتمكن من التلفون من التلفون الانترنت ل كلهم دا ا عينه مشهور برضه ا ن تتحول ح الى ت ك م علي مكان ع ل ل ت بعدين اخر ل والكارديو و ت سيسم بسور ح وجود اخر ا ا دا وجود م ب اخر تهيمن ؟ تبا ياحمن وجود ب ع ي ن اخر ف طيب قالي الاير فاسجد اول ح ا ج ة بيبقى فيها قرار صح انا اقول الفراس انا اقول نوز اقول ن ا وائد اقول ن ا فينينج الاير فاسجد ك ي ن ج و يبقى اول ح ا ج ة الاير فاسجد فيها قرار وجايز يكون فيها رمز او جايز يكون فيها طين أ و وين foreign bodies من ا ل م ي ة ع ن د ك ب ي ن نيتشر اوب ايه وجوز س و و ل ن ا س تبقى ك و ن t e d وفيها بلانكت كونجست وفيها ايه بلانكتن ولكن يجب ان يكون هناك اجراءات ت ل ي ل ت ق ل ي ل ي ه وتقليليه وتقليليه وتقليليه و ت ق س ي ل ي ه ل ي ل ي ت ق ل ي ل ي ه و ف ق ل ي ه و ت ق ل ي ل ي و ل ي ل ي وتقليليه وتقليليه وتقليليه وتقليليه و ت ق ل ي ل ي ا ل ت ق ل ي ل ي ه وتقليليه و ل ي ل ي ه و ت ق ل ي ي ه وتقليليه وتقليليه وتقليليه ا ت ق ل ي ل ي ه وتقليليه وتقليليه وتقليليه ل ي ل ي ه و ت ل ي ل ي ه وتقليليه وتقليليه ل ي ل ي ه وتقليليه و ل ي ل ي وتقليليه وتقليليه وتقليليه و ت ق ل ي ل ي وتقليليه وتقليليه و ت ل ي ل و ت ل ي ل ف ه وتقليليه و ل ي ل ي ه وتقليليه و ل ي ل ي ن م ر ة ا ث و ب ن د ن ا ل و ن غالي عرض ايه م ض ه انتزيما و ت ي ب ط ل ي ه خ و ن ا ن م ل ك ايه فيه فيه فيه فيه فيه ي ه فيه ي ه فيه فيه ف ي فيه فيه فيه فيه فيه فيه ف ي و فيه ف ل ه ف ا ه فيه ا ي ه فيه فيه ت ي ه فيه فيه فيه فيه فيه فيه و ي ه فيه فيه فيه فيه ف ي و فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه ه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه ف فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه ي ه فيه فيه فيه فيه ف فيه فيه فيه فيه فيه ف ي ي ه ف فيه ولكن ف ي ه ا يكون المتجر والمتجر والمتجر والمتجر والمتجر والمتجر والمتجر والمتجر والمتجر والمتجر والمتجر والمتجر و ا ل م ت ي ن والمتجر و والمتجر والمتجر م والمتجر و ا ل م ي ج ر والمتجر والمتجر والمتجر و ا ل م ي ج ر والمتجر والمتجر ن هاد ولما ت ل ا ق م ي ة ه وزخه يبقى ك تتعمل ا ل م ي ة ه كان عايش و بعد دي ما تلاقي كمان سكن ليه تاتيها م ر ض و ايه ماده تاتيها اي حاجه بقى من نفسها. لا من ا ل م ي ة نفسها لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ي ا لا لا ل ب لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل و ل ي ن ا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل بعد كده كب يبقى قولنا الارباح يقولنا فيها ايه, أيه. الـ وارفاق السينس يبقى الانترنت السينس يقولون اننا نحن كده الانترنت ايه الانترنت سينس اول حاجه قولنا ايه متنسوش عندنا فيه الار ايه الارباح تاني حاجه عندي فيه ايه تاني حاجه عن الـ عندي كلمنا و ل ح الوان قلنا ل ح بيقول يعني ح ا ج ة بالون يعني اوبر دستند تريب ماسك لانه في ديما وكات ش ي ك ش ن بيطلع ايه فرص ص ح وبعد كده طرديه ايه طرديه <تصفيق> سبوت وكمان سيلفري ايه سيلفري سيلفري سيلفري س ي ل ف ل ي س ي ل ف ا ي سيلفري سيلفري سيلفري سبوت اتاخر ي المفروض اي سببها ايه ترديه سيلفري سيلفري سيلفري سيلفري سيلفري لكن بعد كده ي ق و ل ن ايه بعد كده ي ق ل ن ا ي ل ايه في ايه مية ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ا ه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ة ي ه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ا ي ايه ايه ايه ايه ايه ايه ا ي ايه ايه ايه ايه ايه ا ي ي ه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ا ي ب ايه ايه ا ل ه ايه ايه ايه ايه ا ي ايه ايه ايه ايه ايه ايه ي ه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ا ه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ا ل ه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ا ي ايه ايه ايه ايه ا ا ه ايه ايه ايه ايه ايه ا ي ي ه ا ي بعد كده يقول لك ان يكون هناك افكار ي س ت ق و ل ي ه يقول س لك ان ا هناك افكار ت ي صبت ر مستقبليه يقول لك ان صبت لورة مينجير ونصبت هناك ا ل ن ا ايه ت ر د مستقبليه يقول ة اي حاجة تانية كمان لك ان هناك ي ل افكار حدا مستقبليه يعني ق ا لكن ل ده هذا هو ن مستوى ل ل م ت ا في ب ع ق ولكن لي دايما د ه ب ل ا يقول هو مستوى ل ل ع للمتابعه ت ع ى لفت ل ل و ا م س ت و و او ووتر ت ر فريش اه عشان بعض كده ا للمتابعه ن ا س ي ق و لي ا ل و ا س ت في لقيت ناس, ناس ما هاشم و ى للمتابعه ت ع ا ف ي ن ان الدراوني بيقول انها مو ر ا ب د بكيفيه عشان هيمو ايه دايلوشن ي يبيعها برسم زي ايه الارديتيز يطلع برضه البوتاسيوم زي ن الاكتروفيوشن برضه هيمو كارديك ايبر كريميه ا يعني كارديك ارسن دايلر تريح جدا انما يكون فونتي يبقى ده ي ي ب ت وستروز ووتر ل اللانج ن من, من ا ا اما يعني قلت الشباب واتقالني اقول له دي فرد كده ان الفرش واتبعت بزراني ل عليه مش ه ه ي د ر ي ن ي ا مورف لو بلد لفتين ي ا اللي هي بتاعت جيتلر بقى واحد اسمه جيتلر جيتلر بعمل ايه عمل برضو بلد كولورايد فرق بين البلد كولورايد、بقى. بين ل ر ا ت ا ي ت وبين اللفتين على حسب نوع المي فيه ل ف ت ا برضو ن ت ش ك كده في الاخ كتب ك ي ر كذا وقال نظامه رجل مش اسيل ما في الناس قالي ايه ده بلغه الكلوراي د تتدفق به ي شيندلز توت بلاي لفت فايد عن الرايض من اللفات ا ي هيبقى و ل اللفات و و اللفات كده ا ي اللي الخش ي ر و اللفات ي ل و اللفات هيبقى و اللفات ي ي و ش ا ل لي بعض ا لا ن س ع م ك ن ان ي ب ي ن ت بقى هناك قلوبنا ن ه ي ي ع يمكن ان يكون هناك ق ل و ع ن ا يمكن ترجع ان يكون هناك قلوبنا و يمكن ان يكون a ن ا ك قلوبنا يمكن ان يكون هناك قلوبنا يمكن ان يكون هناك قلوبنا يمكن ان يكون ه ن ا ل قلوبنا يمكن ان يكون هناك قلوبنا على يمكن ان يكون هناك قلوبنا يمكن ان يكون هناك قلوبنا يمكن ان يكون هناك قلوبنا يمكن ان يكون ه ن ا e قلوبنا ا ا اقول لك انني اقول ا ي اقول لك انني اقول لك انني ل ل ا ن ا ق ل لك ا ن ن ا ل لك انني ق و ل لك انني اقول لك انني اقول ك انني اقول ك انني اقول لك انني ل ل انني اقول لك ا ي ا و ل ك ا ي ا و ل ل انني اقول لك ا ي اقول ل ا ن ل ل ا ن ي ا ق ا ن ا ق ل لك انني اقول لك انني اقول لك انني ا ا ي ق و ل ل ا ن ن ا ق و ا ن ي ا ق ل لك ن ن ي اقول لك انني ا ق ك ا ن و ا ي ق و ل ل انني اقول لك انني اقول لك ا ل ل ي ق و ل لك ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان على حسب النيشه ووتر لحصل فيها دراين بقى وقت يبقى لو كان نفك ح ا ج ة و ا ح د ة عشان ملخبطش نفسنا ح ا ج ة و ا ح د ة اقل و ح ا ج ة و ا ح د ة اكثر عشان ملخبطش ي ع ن ي ل و ق ل ن ا فريش ووتر دراوني يبقى حاجه ايه ح ي ب ق ى ايه حاجه ايه حاجه ق اكثر ايه حاجه اكثر ايه حاجه اكثر ايه حاجه اكثر ايه حاجه اكثر ايه حاجه اكثر ايه حاجه اكثر ايه ي حاجه اكثر ايه حاجه يقدر يزبط فيها ن فيه دراوني قالك لو الفرق يتراوح بالخمسه وعشرين مليغرام بسنت بين جاتس وريس تايك يقولك ده دعم جاتس من دراوني لو كان فرش ووتر او لو كان اي صوت ووتر وفي ناس برضه ب ل ا ك ي اخد الشكل فيها يبقى ا ل ي ر ب ا ح ا ل ج ي ت فرصه وفرصه وفرصه وفرصه وفرصه وفرصه وفرصه وفرصه وفرصه وفلان اللونز قلنا تيل وبالون وريد ماس او جيتس وفيفرس وكسكسكشن فرصه لوز للصومك قلنا يا عم موز لقد يكون لدينا قليلا ولكن يكون لدينا قليلا ولكن ل يكون لدينا قليلا ولكن يكون لدينا قليلا ولكن يكون لدينا قليلا ل ا ن لدينا مواقع التعليمات و لانه يمكن ان ي ك و ل ل ك ح ي ن ا مواقع التعليمات ب بياتوم د ي ط ب ع ا م يمكن و ا ي ر التعليمات ث ل لدينا مواقع ل ي ا ل كل حاجة ل ي ه ا ش ك ل م ع ي ن و ا ح د م و ا ي ع م ل كده التعليمات ي يبقى ل ا ك س و ن ده او البياتونز عباره عن ميموتي مثيرر ايه الالجي تمام ودي م و ج و د ة في الميه كل ميه ليها البلاكسون ب ت ا ع ت ه ودي مش ميموت مع الميه يبقى ا لكل ال الاورجن يبقى ميكروسكوبك ا يعني اما كونتشيكشن في كل الاورجن وفحصها حلاقي فيها ايه بلاكسون معادل ا ل س ل ي ن يقولوا بزاف كونتراكتس معادل ا ل س ل ي ن يبقى ايه يحتج التراس يحالف ا ن و ك ي ا و ك او انوكسيا مصر هي ادرنالين يعمل كونتراكشن بس مصر كبسول قداس ا لانه يمكنك ان تكون مسؤوليه من ا ل م س ؤ و ل ي ن التي تكون مسؤوليه م ل المسؤوليه التي تكون مسؤوليه من المسؤوليه التي تكون مسؤوليه من المسؤوليه التي تكون و ك س ي ؤ و ا ل ك ر ي ا ه طب اذا كانت هذه بيقولي اللحظه ا ا ج ة التي ي تتمتع ي ه ا بها بها بها بها بها بها ك د ه ا ل بها بها بها و بها و بها بها بها ا بها لتلين و بها ل بها ت بها بها ل بها بها بها بها جدا حادر لقد اردت ان اكون م س و ل ي ه لن تكون مسؤوليه ا ن ه ا م س ؤ ل ي ه لن ك و ن مسؤوليه ن ت ك ل ه ل ك و ن م ل ه ل و ن م ي ا لن ت و ن م س ؤ ه ن ت م س ؤ ي ه لن ت ك و م ل ي ه ت ن س ؤ و ل ي ه لن ت ك م ل ي لن ت ن مسؤوليه لن تكون م س ؤ و ل ي ب لن تكون م س ؤ ي ه لن ت و ن م س و ل ي ه ل مسؤوليه لن مسؤوليه ل ت و ن م س ؤ ل ي ه و ن مسؤوليه لن ت ك و و ل ي ه لن تكون م س ؤ و ت م و ت ك و مسؤوليه لن ت م س س س س ؤ و ل لن ت ك ن ه ي ح ا ج ة ك و ن م س ؤ ل ي ه و م س و ي ه و م س ل ي ه اي هدف يمكنك ان تكون م س ؤ و ي ه اي ف ي م ان تكون م ي ه اي ف ي م ك ن ان ا ك و ن مسؤوليه اي هدف ي ك ن ك ان ت و ن م س ؤ و ل ي اي هدف ي م ك ن ان تكون مسؤوليه اي هدف يمكنك ان تكون م و ل ي ه اي هدف يمكنك ان تكون م س ؤ و ل ي اي هدف يمكنك ان تكون م ل ي ه اي هدف يمكنك ان تكون م س ؤ و ل اي ه د يمكنك ان ت ك و مسؤوليه ا ل هدف ي م ك ن ان تكون ل ي ه اي هدف ي م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م لكنك تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان ر ت ع ل م ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان ت ت ع ل و ان ح تتعلم ان تتعلم ا ب تتعلم ان ت ع ان ت ت ن ل م ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان ت ل م ان تتعلم ان ت ت ل م ان ت ت ل ان ت ت ع ل ان ت ل ا ي ه ت ع ل م ان ت ت ع ان تتعلم ان ت ح ع ل م ان ت ت م ان س و ع ل م ان ت م ان ت ت ع م ان ت ت ع م ان تتعلم ان م ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان ت ت ل ان ت ت ل ان ل م ان ت ت ل م ان ت ل م ان ت ت ع ولكن يمكن ان ل يكون الماء ه اخر من الناس ويكون ه الماء ل هنوث ل اخر من الناس ل الهواء في لان انا هتطيه ويكون ن ب الماء ك ي اخر الكل من الناس ه ا ولكن مثل يجب ن ان و ي ع و ن هذا المكان م خ ط ه ا ويكون ع ميشيه هذا المكان مخطئا ويكون هذا د المكان ر خ ط ئ ا 私は私はそれを見たことない。 اول حاجه جوه السين بس جوه السين بس جوه السين بس جوه السين بس جوه السين بس ج و ل السين بس جوه السين بس جوه السين بس جوه السين بس جوه السين بس جوه السين بس جوه السين بس جوه السين بس جوه السين بس جوه السين بس ت و ه السين بس جوه السين و بس جوه السين بس جوه ا ل ا ي ن بس جوه السين بس جوه السين بس ت و ه السين بس جوه السين بس جوه السين بس ت و ه السين بس جوه السين بس جوه ا ل ا ي ن بس جوه السين بس جوه السين بس جوه السين بس و ل ان ي و ه ا ا م ك ن ممكن و ن ه ا ا ل م ا ممكن ا يكون هذا ا ل م ك ن م ن يكون هذا المكان ممكن ان ي ك ل م ك ا م ك ن و ن ل م م ك ن يكون ه ذ ل ا ن ممكن ا و ن هذا المكان م ان و ه ا ل م ك ا ن م م ك ي و ه ك ا ن م ن ان يكون ا المكان ك ا و ن ه ل م ك ا ن ممكن ان ي ك ذ ا المكان م م ك ا هذا المكان ممكن ان ي ب و ن هذا ا ل م ك ا م ان ي ك و ا ل م ا ن م م ان و ن ا المكان م ك ن ان ي و ن ي و ن م م ك ك ك ن ان ي ك ممكن ا ك و ا ك م ي ك و ان ي ك ممكن ن ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ا لقد نعمت الى هناك من يحتاج الى مكان ل وجود المعرفه ا ا ن مثلا وجود المعرفه وجود ا ل المعرفه ا لكن لماذا لا يمكن ان يكون هذا المكان هو مكان الهدف من المكان الذي يمكن ان يكون هذا المكان الذي يمكن سر... ان يكون هذا المكان الذي يمكن ان يكون هذا المكان الذي ي م ك ان يكون هذا المكان الذي يمكن ان يكون ي ذ ا ل م ك ا ن الذي يمكن ان ي ك و ا ل م ك ا ن الذي يمكن ان يكون هذا المكان الذي يمكن ان يكون هذا المكان الذي يمكن ان يكون ه ا المكان الذي يمكن ان يكون هذا ل م ك ا ن الذي يمكن ان يكون هذا المكان الذي ي م ك ان يكون هذا المكان الذي ي م ك يمكن ان يكون ه ا ا ل م ي ا ن الذي يمكن ان يمكن ان يكون هذا المكان ご覧ください。 أ ل ك ن ي م ك ن ي ان تتعلم من اجل ان تتعلم من اجل ان ت ت ل م من اجل ان تتعلم ا ل ان ت ل ن اجل ان ت ت ع م م اجل ان تتعلم ن اجل ان ت ت ل ن اجل ان تتعلم م اجل ان تتعلم من اجل ان تتعلم من ا ل ان تتعلم من اجل ا م من تتعلم من اجل ان ت ل م م ت ت ل م م اجل ا ع اجل ان ت ت ع ل ن ج ل م من ل ان م اجل ان تتعلم م اجل ان ت ت ع ل اجل ان ت ل م م ل ان ت ت ل اجل ا ل م اجل ان ت م ن اجل ان تتكلم من اجل انا اقول انك تريد ان تقوم ه ج و ا ر المسجد وتقوم بجوار المسجد وتقوم بجوار المسجد وتقوم بجوار المسجد شوكي وين كماتك شوكي لاني شوكي لاني ا ن ا و ن شوكي لاني اردت ان اكون شوكي لاني اردت ان اكون شوكي لاني اردت ان اكون شوكي لاني ا ر د ن ا شوكي لاني ا ر د ان ا ك و ش و ن اردت ا اكون ي لاني اردت ان ا و ن شوكي لاني اردت ان اكون شوكي ن ي اردت ان اكون شوكي ل ي و ن شوكي لاني اردت ان اكون شوكي لاني اردت ان اكون شوكت لاني اردت ان اكون شوك لاني ا ر د ان ا ن شكلك يعني في ولكن ا هذا ل ل ة بقى ك د هو ا مسلسل ا ي من م البريتش ا ه ايه ل ي ن اضبعه في م ث ل ا دي س ن من هنا ي ي م ت ر و ل ي ه ومن ن ي المسلسل هنا ا هنا ا وان دي, وان دي مائن ايه؟ مائن دي ايه؟ يعني عشان ايه من م المسلسل ت ر ديره ايه تحتموت شوكينج يبقى لقد اردت جوا ان س ي اكون ن ي ك مسؤوليه كمالي, أك... كمالي, كمالي بس رسنا و شوكين كمالي ا ي د ا ب س م ن جوا او بيضة ل م ش ك ل ة لانه يشوفك انك تتعامل معك ب ش ا ل جيد ولكنك تتعامل معك بشكل جيد ن ي ولكنك تتعامل م م ك ن بشكل جيد ولكنك تتعامل ي معك بشكل ا جيد اول ح ا ج ة اهم ح ا ج ة فولن بودي و تاني ح ا ج ة عندنا ف ي و م ل ا ر ث ن ت ايه ل ا ر ث ن ت ف ي و م م ك م ل فولن هاوس فولن ايه فولن هاوس ب ي جزء ل ت و ع و انا ج ي ء جراع رمله م ب ا ر ه يبقى مو ا ح م ا هو ا لين ل لو موت مدري من جوا يبقى ت ش و ف الفيوم زي ما خ حنا فيكس كويس و مثلا فيهم او مارش انو اوتو او امونيا ف ي و م يبقى يكون جزء من جوا او فولن بودي بقى اهم حاجه عندنا فيه عينه خمسميه و اثنين ليه ببطيخ سامبي انا كمير بحركم بابك عملو كتير كتير كتير كتير كتير ك ي ر ك د ي ر كتير كتير كتير كتير كتير و ت ي ر كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير ك ت ي ا كتير كتير كتير ا ت ي ر كتير ا ت ي ر كتير كتير كتير ت ي ر ك ي ر كتير ك ت ي ا كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير ك ت ا ر كتير كتير كتير كتير ك ل ي ر كتير كتير كتير ك ت ي ت ي ر ت ي ر ك ا ي ر كتير ك د ي ر ي ر كتير كتير ك ي ر ك ت ي ي ر كتير كتير كتير كتير ت ي ر ك ي ر ي ر ده اللي ايه لقد و ب ت ش ك اضعت في الشكل ولكن ب اضعت في الشكل بقى قالي ب ولكن اضعت ت في الشكل فين؟ ه يمكنك التسلسل ويصبح مستقبل ا ل م ع ش ه التي تتمتع بها ن ا ل م ع ي ش التي تتمتع بها من المعيشه التي تتمتع بها من المعيشه التي تتمتع بها من ا ل م ع ي ش التي تتمتع بها ي ن المعيشه التي تتمتع بها ن ا ل م ع ي ه التي ت م ت ع بها ل م ع ي ش التي ت ت م ع ا ن المعيشه التي ت ت م ت بها م المعيشه التي تتمتع بها من ا ل م ع ي ش التي ت م ت ع بها م المعيشه التي تتمتع بها من ا ل م ع ي ش التي تتمتع ب ه ن المعيشه التي تتمتع ب ا من المعيشه التي تتمتمت بها من المعيشه ي ب ر ك ع ا ل ن ا س ك ت ي يعني ا و ي يوم خلصتي هم اوكي و اعد عالم و اغطسهم و بكم بعضيك اغطسهم و اغطسهم و اغطسهم و ا غ ط س ا م اغطسهم و اغطسهم اغطسهم و ا ع ط س ه م ا غ ط س ه ح و اغطسهم و اغطسهم و ا ت ط س ه م و اغطسهم و اغطسهم و اغطسهم ي ب ط ط ي ه م و اغطسهم و اغطسهم اغطسهم و اغطسهم و ا غ ط س ه و اغطسهم و ا غ س ه و اغطسهم و اغطسهم و اغطسهم و ا غ ط س ه بعض ك ن اقول لك ان تكون لديك ايه لعبه اولادك لعبه اولادك لعبه اولادك ي ع ب ه اولادك لعبه اولادك لعبه اولادك لعبه اولادك لعبه ا و ل ا د ي لعبه اولادك لعبه اولادك لعبه اولادك لعبه اولادك لعبه اولادك لعبه اولادك لعبه ا و ل ا ن ك لعبه اولادك لعبه اولادك لعبه اولادك لعبه اولادك لعبه اولادك لعبه اولادك لعبه اولادك لعبه ا ل ل ا د ك ل ع ب ي ك و ن ا د ك لعبه اولادك لعبه اولادك ل ع ب ولكنها تتعلم انها تتعلم انها تتعلم ا ل ه ا تتعلم ا ه ا تتعلم ا ه ا ل م انها تتعلم انها تتعلم انها تتعلم ا ه ا تتعلم انها تتعلم انها تتعلم انها ت ت ع انها تتعلم انها تتعلم ا ن ا تتعلم ا ن ا تتعلم انها تتعلم ن ا تتعلم انها تتعلم انها تتعلم ن ا ل م انها تتعلم ا ن ا تتعلم ا ن ا تتعلم ا ذ ه ا تتعلم انها ل م انها تتعلم ن ه ا تتعلم ه ا تتعلم انها تتعلم انها ت ع ل م ا ن ا تتعلم ا ا تتعلم انها ل م انها تتعلم انها ت ل م انها و ل ن ه ا ل م ك ي ي ع ل ا ل م ك ن ي ج ل ا ا ل ا ن ي ع ل ا ل م ك ا ن ي ج ل م ا يجعل هذا المكان ي ا المكان ي ج ع ا المكان ي ج ا ل م ك ن ي ج ع ذ ا ا ل م ه م ا ن يجعل هذا ا ل م ا يجعل ه ذ ل ن ي هذا المكان يجعل هذا المكان ي ا ا ل ا ن ي ج ع ن يجعل هذا ل م ك ا ي ج هذا م ا ل ك ا ن يجعل هذا ا ل ك ا ن ي ع ل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا ا c م ك ا ن يجعل هذا ا ل م d ا ن يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا ا ل م ك ا يجعل هذا المكان ي ل ا ا ل م ع ا م ل ا ل م ك ل ا ا ل م ك ن ي ج ل ه ذ ن هذا ا ل ك ذ ا ا ل م ك ل ه ا ا ل م ي ج ع م ن يجعل هذا ا ل م ك ا ا يعني مني description حتعرف ان هو بنفسك اول لك دوابيه ممكن يقولك ا ع ي ا بستان او بربنها مدى ك ي ر ولا معرفش بتاع حاجاته ت الوزاريا نتقول ما الاماشة بحكس ح و وين حاجة ب ا ل حاجة ب ي ق و ل ل ي ه دي لقد اردت ان اكون مسؤوليه ل ا تكون م ة ؤ و ل ي ه ا ن ه يجب ه ن يكون مسؤوليه لن تكون مسؤوليه ا ن تكون مسؤوليه لن تكون مسؤوليه لن تكون مسؤوليه لن تكون ا س ؤ و ل ي ه لن تكون م س ؤ و ل ي ن تكون ر س ؤ و ل ي ه لن تكون مسؤوليه لن تكون مسؤوليه لن تكون مسؤوليه ل ا تكون مسؤوليه لن تكون مسؤوليه لن تكون مسؤوليه لن تكون مسؤوليه لن تكون مسؤوليه لن تكون مسؤوليه لن ت ك ا ن مسؤوليه لن تكون مسؤوليه ل ل ا ف ت ح ا ك ولكن يجب ان ن ه ن ا اجمل من الممكن ان يكون هناك ا ج الممكن يكون ه ا ج م ل من الممكن ان ي ك و هناك م ل من ا ك ن ا ي ن هناك ا م ل م الممكن ان ي ك هناك ل الممكن ا و ن ه ن ا ا ج م من ا ل ن ان يكون هناك ا ل من ل م م ك ن ان يكون ا ك ن ا ن ا يكون ا ك اجمل من الممكن ي ك ن ه ن ك ا ا ل م م ن ان يكون هناك ا م ل ن الممكن ان يكون هناك ا ل من ا ل م م ن ي ك هناك اجد من ل م م ان يكون هناك ن ا ل ك ن ان ا اجد من ا ل ي ن ا でいこれはね、私はね、私はね、いはね、私はね、私はね、私はね、私はね、私はね、私はね、私はははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははは في ا لقد تركت المسجد ي في و الامريكي أ وأую و ل ت لقد ل ل ا تركت المسجد السلس الامريكي ل ي لو نظر..ولل انك ا ويودي تتعلم ان ع م تكون مزوره مزوره ن ع ي انا منهم مادوء ميديك الابنس حتي يعني من ميديك الاول إيه الم... ميديكار ميديكار. أنا هو الاستمناء الميديك الابنس حتي خارجيه وايه وداخليه افضل حاجه تيجي عندنا افضل حاجه ا ر ج ي ه الابنس ا ل ا ن س الحتي العلامات ا خ ا ر ج ي ه ديالها نفسها ع ا ي ش و ل حاجه ايه اي اول حاجه تشجي اول ميديك م ا ل ك ا ي د ي ك ا تفضل ا ع ي ش ولكن هذا هو مسؤول ن ا ل واحد منهم واحد منهم واحد منهم واحد منهم واحد منهم واحد منهم واحد منهم واحد منهم و ا ح ي ع ن ي م واحد منهم واحد منهم ا ح د منهم واحد منهم واحد منهم واحد منهم واحد م r ه م و o ح د منهم واحد منهم واحد منهم واحد منهم و ا ل د م ن ه واحد منهم و ر ح د منهم ا ح د منهم واحد منهم واحد منهم واحد منهم و ا د م ن م واحد ن ه واحد واحد م ن واحد م ن م ا ح د م ن ه واحد ه م ا ح د منهم واحد منهم واحد منهم و ا ي د منهم واحد منهم واحد ه م واحد منهم واحد منهم واحد منهم واحد م ن م و ا منهم و ا ي د منهم واحد م ن ه ل واحد منهم واحد منهم ا ح منهم واحد منهم م ن و ا د م ل ه م م ن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 どないうこと لقد نشرت م ي لقد نشرت مني لقد نشرت مني لقد نشرت مني لقد نشرت مني لقد نشرت مني لقد نشرت مني لقد نشرت مني ل ق نشرت مني لقد نشرت مني لقد نشرت مني لقد نشرت مني لقد نشرت مني لقد نشرت مني لقد نشرت مني لقد نشرت م ن لقد نشرت مني لقد نشرت م ن لقد نشرت مني لقد نشرت و ن لقد نشرت مني لقد نشرت م ن لقد نشرت م ن لقد نشرت م ن لقد نشرت م ن لقد نشرت م ن لقد نشرت م ن لقد نشرت مني لقد نشرت م ن لقد